وما حدود الحرم المكي غير مواقيت الأحرام حدود الحرم المكي غير المواقيت له حدود تحيط بمكة على مسافات غير متساوية وقد نصبت عليها أعلام لمعرفتها فحده من جهة الشمال التنعيم وبينه وبين مكة حوالي 6 كيلومترات. وحده من جهة الجنوب اضاه وبينها وبين مكة حوالي 12 كم وحده من جهة الشرق الجعرانه بينها وبين مكة حوالي 16 كم وحده من جهة الشمال الشرقي وادي نخلة وبينه وبين مكة حوالي 14 كم وحده من جهة الغرب الشنيسي الحديبية سابقا وبينه وبين مكة حوالي خمسة عشر قال محب الدين الطبري نصب إبراهيم عليه السلام أنصاب الحرم يعني أعلام الحرم يريه جبريل عليه السلام أي أن الحدود توقيف من الله تعالى ثم لم تحرك حتى كان قصي وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم فجددها ثم لم تحرك حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم فبعث عام الفتح تميم ابن أسيد الخزاعي فجددها ثم لم تحرك حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبعث أربعة من قريش فجددوها ثم جددها معاوية ثم أمر عبد الملك ابن مروان بتجديدها وأما حرم المدينة فجاء فيه حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور وروى ايضا عن أبي هريره قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل 12 ميلا حول المدينة حما كما روى أيضا حديثا أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة كما روى أيضا أن الرسول أشرف على المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين جبالها مثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم هذان الحرمان وهما حرم مكة والمدينة هما اللذان صحت فيهما الأحاديث ويقال إن هناك حرما ثالثا له هذه الأحكام وهو وج بالطائف وفيه خلاف ولكل من هذه الأماكن أحكام والله أعلم